الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون كرم من القول وزورا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 ذلكم تعظون به، والله بما تعملون قبيس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي يتمس، فمن لم يستطع فإطعام ستين مس. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله رَسُولَهُ كُبِتُ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِكَافِرِينَ